كَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ مَحْضَرُونَ كَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ مَحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ سلامٌ على ياسين إن على ياسين إن كذلك نجزي المحسنين إن إنه من عبادنا المؤمن وَإِنَّ لُوطًا مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّهُ ظَلَمَ لِلْمُرْسَلِينَ إِذْنَا جَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِذْنَا جَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي ثُمَّ نُمَّنَ الْآخِرِينَ ثُمَّ نُمَّنَ الْآخِرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَهْرُون عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَهْرُون عَلَيْهِمْ ف تطون وَإِن يُونوسَلَمِين المُرسَلين وَإِن يون سَلَين المُوسَلين إذ أَبَ قَائلَ الفُلكِ المشحُون إ أأَبَ قَعلَ الفُلك مشفول فسهمَ فَكانَ مِن المودَ حَظين فسهمَ فَك مِنَ فالتقمه الحوت وهو مليم فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا انه كان من المسبحين فلولا انه كان من المسبحين لا في بطنه إلى يوم يبعثون انا بسفين موصله الى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سفين فنبذناه بالعراء وهو سفين وان بثنا عليه شجره من يقطين وَأَْ بَثْنَا عَلَْهِ شَيَْرَةٍَكُفِي وَأَسَلنَاهُ إلَى مِأَتِ أَلْفٍِ أَوْ يَزيدُون وَأَسَلناهُ إلَ مأتِأَلفٍِ أَوْ يَزيدون فَأَمَمُ فَمَتتََّّهُمْ إلَ حين فَكُفّتَهُمْ إِلَى رَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَأَمْ وله خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أم خَلَقْنَا لَنَا أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَكُونُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنَ الْإِفْكِ لَيَكُونُونَ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ولد الله وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَفْضَلَتِ الْبَنَاتُ عَلَى الْبَنِينَ أَفْضَلَتِ